إذ اَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَّوَدَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فلجيناك من الغم وفتناك فتونا بَل بالتسنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واستنعتك لنفس يذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهب الى فرعون انه طغى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَنَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَم أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتِيَاهُمْ فَقُولَا إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بعد القرون الاولى